يا ايها الناس قد جاءكم وصول بالحكم ربكم فامنوا خير لكم يا ايها الفقراء قد جاءكم وصول بالحكم ربكم فامنوا خير لكم وان تظلموا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنْ تَذْكُرُوا فِتْ نَذِرُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ